إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعله الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري شرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوخينا إلى أم موسى الأرض jika aku takut kepadanya, maka lemparkanlah dia ke dalam laut, dan jangan takut, dan jangan sedih. Kami telah mengundangnya kepada kamu dan وحزنا إن فرعون وهامال وجنود هما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفع نا أولد توفيته ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتغبي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 ولم ما بلغ أشدّه واستوائناه حكمه وعلما وكذلك مجز المحسنين ودَخلَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفلَةٍ Min ahliha, fawjadan fiha rujulim. Ya kuttil anih ada min shi'atih, wahada min adouh. Fasta'atuhu al-ladhi min shi'atih, alal ladhi min adouh. Fawkazuhu قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراب أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني سواء وَلَمْ نَوْلُدْ مَعَ مَدِينَةٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ أَسْقُو لَوَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ مُمْرَأَتَيْنِ تَجْوُدَاً قَالَ مَا صَطَبْتُ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أن نزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 والله على ما نقول وكيل فلم ما قبضم وسار باهله انا من جانب الطور لا را قال لاهلي Kum mina bixber, atau jummin al nair lagal kum tussalud. Falamma atanu di min shatil wadi al aymni fil buqat al mubaraket min al shajarat. Ya dan Allah Rabb al-'Alamin, wa an al-qasak, fala meraateh tazzuk anna ha janan, wa la budburu, ولا تخف إنك من الآمنين 112. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه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 فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أن وما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا قالوا ما هذا إلا سحر مُفترَو وما سمعنا به هذا في آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الرالوم وقال فرعون يا ايها الملؤ ما علمت لكم من اله من الطين سجع لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى لعلي اطلع الى اله موسى وإني من الكاذبين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 متى يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين.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 وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ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 بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا لولا اوزلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق Umin عندina, kata mereka, lolaatiat seperti apa yang diberikan Musa, atau mereka tidak memaafkan apa yang diberikan Musa dari tabrak. Kata كافرون، قل بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين 111. فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ Wydrau n bil hasanat syi'at, w' mimma rizqna hum yufiqud. W'ila seminggulahwa agrudu anhu, waqalulna a'amaluna, w' lakum a'amalukum. Salamul alaykum. La nabtigul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 ولم نمكن لهم خرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 124. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا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 قل أرأيتُم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إلهٍ غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون والأرأيتُم إن جعل الله عليكم النهار سردا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.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 واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علي